موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقادر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتد القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه, الله تريدون وجه الله فأولئك هم المطعفون الله الذي خنقكم ثم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وظر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملون لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من خضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرشن الرياح مبشرات وليوثيقكم من رحمته وليديقكم من رحمتي ولتجاري الفلك بأمرني ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم, ولعلكم تشكرون.